وَإذا غَشِيَهُم مَجُ كَّ لِدَ الله مُخلِّصينَ لَّينَ فَلََّ نَجهُم إلى البَِِّ فَمِنْهُم مُكُتَصِدَ وَإذا غشي وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور